الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصارحات في جنات النعيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَنُذِقَنَّهُم مِّنْ مُّذْخَرٍ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفور غفور ذلك بأن الله يوذج الليل في النهار ويوذجون في الليل وأن الله سميع بطير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُقِيَتْ بِهِ الظَّمَأُ وَابْتَغَى بِهِ الْمَرْءُ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحبيب